إنا ذرناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير منها في شهر تنزل منك الملائكة والروح فيها بإذن ربك لإذن كل أمر سلام هي حتى نطلع الفجر